ك كادح إلى ربك كدح فملاقي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدح فملاقي فأما من أُوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير. وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يجعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلاء إن ربّه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تسق لا تركب عَنْ عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون